أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون.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 وَيُنَزِّلُ مِنْهُ نَحْمَةً عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حكيم قَد كانَ فيِي يوسُفَ وَإقوَةه آياتة للس إِرين إ الطال لَُوسُفُ وَأَخُوه أَحَبّ إى أبِنَ مَِّ وَلَح ناصبَ وَلَح النَّاصبَةٌ إِ أذَانلَفِي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 لَهُ قال إني قَالَ أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالون إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالون إن أكله فَلَ ذَذهبب بِه وَجهُأَ يجعَ وَجأَ يجَعَنُهُ في غيابَة جُد وَأَ حَن إِلَ تُنَفأََّهُ بأَنْرهِ هذا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 وَجَاءَ مَكْنَى يُوسُفَ عِنْدَمَا تَعَنَّا فَأَكَلَهُ الذئب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَنٍ كَذِبًا قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ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 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فَذَهَبَ هو هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَظَلَّتْ قَطِنَ الأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَنَا لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وهم بِهَا وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت طميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب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 اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَّقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ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 لَنَرَاهَا فِي ظُلَلٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ فِي مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَحْدَثَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اكبرناه فقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني في ولا قادروا واتهم عن نفسه تستحصن ولئن لم يفعل ما امره ليسجن ليسجن ولا يكون من الصابرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي إلا تصرف عن كيدهم نصب إليهم وإلا تصرف عن كيدهم نصب إليهم وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدالهم من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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الام لام خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إِلَّا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه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 وإنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما خصدتم فذروه في سنبله, فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون كن يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم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 سُمَا بَلْ انْهَمَا بَالُ نِسْوَةِ لَاتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالُوا مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰنَ عَلَيْنَا قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذَلِكَ ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وَما أذَدنفسس إ نَفْسَل ارَة بس إ نَفسَل أن مة بس إلا إلاا م رحِم ربّ إ بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملك ادعوني بني استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعل على خزائن الارض ان خفيظ عليهم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتدوى منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وَجَاءَ إِخْوَةٌ مُّسْرِفَةٌ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ طَالَ كَيْدُهُمْ بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِيكَ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل قالوا يا أبانا هل كان ينفع ارسل معنا فارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظ قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه من قبل تالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين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 اللَّهُ لَا تَعْتَنُ لِي بِهِ لَتَعْتَنُ لِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَاهُم مَّوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ مَّكِينٌ وَقَالَ يَا بني لا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 ما كان يغني عنهم ما كان يغني من الله من شيء إلا حاجه في نفس يعقوب الا حاجه في نفس يعقوب قضها وانه لذو علم مما علمنا هو لكن الناس لا يعلمون لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَأْوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَذَرُ اسْمَكَ لَا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازٍ مِنْ جِهَازِ السِّقَايَةِ فِي رَحْلٍ خَفِيفٍ إِمَّا أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَانُوا وَاقْبِلُوهُمْ عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَانُوا نَفْقِدُ صُنْعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِنُّ بَعِيرٍ ان ريني زعين قالوا سب الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كذك نجزز الظالمين كذك نجزز الظالين فبد أبيع عة من ق أف قُ استخجَها ثم استخرجَها م أأَف كذك كدنا لوسُوف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من يشاء وثوق كل ذي علم العليم وثوق كل ذي علم العليم اسِنَّتْ نَاقَةٌ قَادَسَ رَبَّهَا تَأْخُذُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنْ أُنْزِلَ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا عَنْ أَيِّهَا الْعَزِيزُ إن له شيخا كبيرا فخذ أحدنا متانه إنا نراك من المحسنين قال ما آد الله قال ما آد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متانا عنده إنا اِذًا ظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا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 والغير الذي اقضى الناسها واننا لصادقون طالبا ثونت لكم انفسكم امر فصدر جميل فصدر جهيل الله ان ياتيني به الجميع نُوحُ الْهَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّاهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحزن فهو كظيم قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ حتى حَتَّى تَكُونَ فَرْضًا حَتَّى تَكُونَ فَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أشكو وحزني إلى الله قَالُوا سُبْحَانَكَ تَفْتَأُ تَذْكُرُ صَبَاحًا حتى تَكُونَ خَرَّاضًا حَتَّى تَكُونَ خَرَّاضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إلى الله انما اشكو بثي انما اشكو بثي وحزني الى الله علمه من الله ما لا تعلمون يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تلأسوا من روح الله إنه لا يلأس من روح الله إلا إنه لا يلأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه طالوا يا أيها العزيز مسنا, مسنا وأهلنا الطر وجئنا ببطاعة مزجا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجذي المتصدقين قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ أَنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا سَوْفَ نُصِلُّ يُوسُفَ قَالَ أَمَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال أما يوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كننا لخطئين قَالَا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ذلك عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجنعين ولم فَصلَلََة يعيرُ طَالَ أَبُهُم إلَأَج وَلََّ فَصلَلَةٍ لَيرُ طَالَ أجد ريح يوسف لولا انتفدون فأنوس الله إنك لن في بنانك القديم فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فرة ذهب قال ألم أقلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاضرين فَلَنَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ الْغَفُورُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا سجدا وقال يا ابتي هذا تعويل رؤيا هذا تعويل قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو إن بعد أن نزغ الشيطان إن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَقَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ في وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي للصالحين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 وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها محرضون وكاين من ايه في السماوات والارض مضرون عليها يمرون عليها وهم عنها محرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مَشْرِقُونَ أَفَأَمِنُونَ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أدعو إلى الله.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 أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذْ ثَيَّرَ أَسَرُّهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القوم قد كان في قصصهم عبرة لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصفيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم